السلام عليكم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه بطل الصلاه واتم التسليم الفائده الرابعه بعد ان تكلمنا في الفائده الثالثه في مساله الذكر وذكرنا ما هو الذكر المشروع وكيف تعرف الذكر الممنوع المبتدع وكيف تفرق بين الذكر المطلق والذكر المقيد قال الشيخ رحمه الله في الفائده الرابعه قال اني انصح كل من اراد أن يرد علي أو على غيري هذه نصيحه في الرد قال أنصح كل من أراد أن يرد علي أي على الشيخ الأبين رحمه الله أو على غيري ويبين لي ما يكون قد زل به قلمي وذكرنا الفرق بين الزل وللحرف في دور مستقلة وخلاصتها بأن الزل هو الوقوع في المخالفة بغير عمد سابق وأما الانحراف الوقوع في المخالفة بعمد سابق ويقال عن هذا العالم زل أو هذا العالم منحرف بأن الذي زل إذا بينت له خطأه بمصادر التلقي الكتاب والسنة وما كان عليه أصحاب النبي عليه السلام أسرع ما يكون إلى الرجوع وأما المنحرف كلما بينت له كلما ازداد ضلالا وبعدا فهذا هو الفرق بين الزل والانحراف فالشيخ بيقول أنصح من أراد أن يرد علي أو على غيري أي هذا حكم عام أن يبين لي ما يكون قد زل به قلم أو اشتط عن الصواب فكري يبقى أول شيء الشيخ بيقول من أراد أن يرد أول شيء يبين لي ما الذي ما أخطأ أي ما هو الخطأ بالكتاب والسنة وليس معنى الغلط أنه خالف الشيخ فلان يعني حينما آتي فأرد على فلان الرد هذا له أصول الرد على المخالف له أصول الرد اولا, أولاً الرد جهاد الرد على المخالفة جهاد بقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي من حديث عبد الله بن سعود قال جاهدوا المشركين بأيديكم وبألسنتكم فالعلة هنا أن الرد على المخالفات هذا جهاد بنص كلام النبي عليه الصلاة ويكونوا باليد ويكونوا باللسان لأنه قال وبألسنتكم طيب النقطة الثانية إذا علمنا أن الرد جهاد افهم الكلام ده لأن هذا الكلام يشملنا جميعا يعني لأنك لا تقع في مسألة إلا ان أنت رد أو مردود عليك فالنقطة الثانية بأن الرد جهاد ان الجهاد عبادة والعبادة لابد لها من شرطين الاخلاص مع مع حسن المتابعة إذا يتوفر فيه الاخلاص عند الرد فلا يرد ليعلي نفسه ليرضي شهوته ليرضي نفسه ليقول الناس عنه بأنه عالم وبأنه وبأنه فهذا زاده إلى النار ورده يكون اسما أمام الله عز وجل لأنه بذلك يجاهد ابتغاء أن يذكر وهذا يندرج فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل في صحيح الإمام مسلم الرجل يقاتل يبتغي بذلك الأجر والذكر فما له؟ قال لا شيء له لا, لا شيء له واضح؟ إذن لا بد أن يتوفر فيه الراد الذي يرد أن يرد بالإخلاص أن هذا يبتغي به مرضات الله وهذا يحتاج إلى جهاد إلى جهاد في النفس لأن النفس عند الرد تحب أن تعلو أن, تعلو، أن يكون لها ذكر ويكون لها شأن ويقال بأن هذا رجل عالم ورد ردود قوية النفس تحب ذلك وتحب أن تعجب بذلك إذن الأصل في هذا أن يخلص ويسأل الله عز وجل أن يصفي نيته وأن يقبل منه هذا هو الإخلاص واضح ثم بعد ذلك أن يكون هناك في أمر الاتباع أي هذا الرد حينما ترد إنما أنا أرد بمصادر التلقي فلا أرد بمجرد أنك خالفت شيخي أو خالفت إمامي أو خالفت أميري أو خالفت مرشدي أو خالفت قائدي إذا معنى ذلك أنك لا ترد ولاءا للسنة أو براءا وتبرؤ من البدع والشرك وإنما أنت توالي الشيخ أو الأمير أو المرشي أو أي سمي أي شيء أمير الجماعة ده يبقى أنت إنما تجاهد لهذه الجماعة ولرئيسها واضح لأميرها والأصل أن يكون الرد إنما ولاء وبراء لأن أنت من طلقت إلا من ولاء وبراء اصلا يعني أنت ردت لي وأنت بترد لولاء وبراء الولاء الحب والنصره ودي ما تكونش إذا للسنة والبراء من البدع وأهلها إن أنت بتبغض المخالفه واضح وهذه إنما هي لمخالفه السنة فليست المولاء لشخص ما أو البراء من شخص ما واضح إن أنا أرد لإني ما بحبوش أو بكره أو في شيء من ذلك إذن هذا ليس لله فكل ردك وجهدك وبحثك وتعبك كل هذا زادك إلى النار افهم الكلام كويس والكلمه التي أقولها دائما دائما ما أرددها نحن نتعلم العلم نبتغي بذلك مرضات الله أن يكون وسيلة إلى الجنة ولا نتعلم العلم ليكون زادا إلى النار ده الاصل إن أنا بتعلم وسيلة كي أعرف ما الذي يرضي ربي وما الذي يرضي نبي عليه الصلاة أبقيش ما ماشي كذا زي ما الناس ماشيين أو بعمل زي ما الناس بتعمل أو أي حاجة زي ما الناس بتعمل هتعمل كذا هتنزل في قبرك ما دينك من نبيك ما كذا وما كذا أقول كما يقول الناس وإنما الأصل أن يكون هناك الموال لدينه لسنة نبي عليه السلام البراء مما يخالف مما يخالف ذلك بدأ عندك ده عندك الميزان بدأ عندك الميزان فكما أنك تصلي تبتغي بذلك مرضات الله وجنته واضح؟ فكذلك إنما عند الرد تبتغي بذلك مرضات الله وجنته هذا الاصل لذلك بعد الرد في عبودية يعني قبل الرد في عبودية الإخلاص أثناء الرد في عبودية المولاء للسنة والبراء من مخالفه بعد الرد في عبودية أنه إذا لم يقبل منك فالأصل أنك لست بهاد فالأصل أنك لا تملك قلوب الناس فإذا لم يقبل منك خلاص انتهت المسألة فإذا قبل الحمد لله ما قبل خلاص انتهت مفهوم انك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من أشاء إذا الرد له قبل عبودية في أثناء الرد عبودية بعد الرد فيه في عبودية واضح الكلام اذا الرد على المخالف إنما ينبغي أن يكون فيه كل هذه الشروط تتوفر طيب أثناء الرد ينبغي أن يكون هناك أمران بعد أن تكلمنا أن يعرض الكلام أي الذي تريد أن ترد ثم بعد ذلك تفند الرد ثم بعد ذلك تثبت الأدلة إذا الرد يحتاج إلى نفي و... وإثبات يبقى عشان الكلام منظم الرد يحتاج إلى ثلاث امور عبودية قبل الرد ألو وهي الإخلاص لأن أنت بعد من غير الإخلاص بتبني جبل على هاوية من النار فنهار به في نار جهنم فالله يبارك لك إما ترد إما تريح نفسك إما ترد الإخلاص لله يعزجني إما تريح نفسك يبقى لازم يكون فيه الإخلاص والنظر إلى الدار الآخرة وأنك موقوف بين يدي الله أنت ردت عليه ليه مفهوم الإخلاص عبودية أثناء الرد أثناء الرد عند أثناء الرد واحد العبودية الأولى أنك ترد مولاة للولاء والبراء ده الدافع الدافع الولاء والبراء ما معنى الولاء؟ الولاء المحبة والنصر طيب الولاء ده بقى أنت بترد المين؟ محبة للجماعة؟ محبة للحزب؟ محبة لرئيس الحزب؟ محبة أمير الجماعة؟ محبة لمين؟ ولا الولاء؟ انما هو لدينك أنت شفت مخالفة خالف فيها القرآن صريح خالف فيها النبي عليه الصلاة مخالفه صريح جدا أنا مش طايق إن أنا أسمعه يخالف كده مفهوم؟ وأسكت يبقى هنا الرد مولاة لدينك ونصرة لدينك والبراء من البدعة أو المخالفة عموما سواء كانت بدعة أو كفرية أو شيء شركي مثلا البراء واضح أن أتبرأ من هذه البدعة وممن ابتدعها يبقى أنا الانطلاق في الرد كان من الجهة الولاء وليه والبراء دي النقطة الأولى النقطة الثانية. النقطة الثانية في الرد برده في الرد ينبغي أن تثبت وتنفي في أصول في الرد تثبت وتنفي خلاص؟ اولا تنفي ماذا وتثبت ماذا؟ أولا تذكر كلامه وتنفي هذا الكلام بالرد عليه يعني هذا الكلام لا يصح لواحد واثنين وثلاثة فأنت نفيت كلامه ثم بعد ذلك بتثبت ادلتك أنت بتثبت إيه؟ يعني مثلا وليكن البيع البعدة حرام هو البيع البعدة حرام طيب الرد هنا إيه؟ من الوجه بقول له هذا الكلام غلط هذا الكلام غلط لي اولا لأنه خالف أصلي قاصل قوله تعالى وأحل الله البيع خلاص كده كلام يبقى أنا كده نفيت ولا لا نفيت ونفيت بدليل اثنين بقى بثبت أدلته بقول له الكلام البعد أصلا أجازه النبي عليه الصلاة في الحديث اللي رواه الإمام مسلم من حديث حكيم ابن حزام أن النبي قال واحد واثنين وثلاثة يبقى أنا كده نفيت وإيه نفيت وأثبت خلاص لكن أنفي بدون إثبات طب أي دليل أنا برده بقول بيقول الكلام ده واحد واثنين وثلاثة وأنا بقول الكلام ده غلط طب يا فرحيتي إيه الكلام ده غلط يعني؟ إيه لإيه الحجة هذا ده غلط في ايه والكلام ده غلط وهذا سفه وهذا, وهذا وهذا وهذا وهذا جاهل ما يفهم وهذا غبي ما يفهم وهذا مش عارف ايه وقتك... طب انت قعدت ساعه ونص عمال تتكلم وتهري وتشتم وتعمل فين الأدلة طيب ويجي المغفل واحد جاهل مثلا مش فاهم يعني رد يقول لك دمسكو افهمه ساعه عمال يفهمه في الكلام ده هو ساعه عمال يشتمه ده هو ساعه عمال يشتم فيه هو عمله لا يجوز وهذا غير صحيح وهذا مش عارف ايه وهذا خلف الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان لا ما عندناش في كتب الاصول منذ ان كتبت الى الان ان من اصول العلم الشيخ فلان الشيخ فلان ده زي وزيك متعبد ومكلف باحكام شرعية الشيخ فلان ده انا وانت وهو واي مكلف متفقين على أن في حكم تكليفي إحنا كلنا متفقين عليه يعني هو مخاطب بحكم تكليفي زي ما أنا مخاطب واضح كلام فما تقولش أصداد خالف في الإمام الفلاني العلامة الفلاني الشيخ الفلاني أول ما يقول كده بضراج الجاهل يبقى لازم الرد يكون بإيه باتباع سنة يبقى ده خالف عشان قال الله قال النبي عليه وسلم ممكن الدلالة نفسها تكون غلط بس جاب دليله هنتكلم في الدليل واضح لأنه لا يستلزم من صحة الدليل صحة الاستدلال مفهوم الكلام كده لكن مهم جد الدليل هو هنتكلم فيه لكن خالف فلان وخالف فلان ويقعد ده غير صحيح يبقى الرد لأصول يبقى أول حاجة انطلق من الولاء والبراء اثنين إنما يتكلم في نفي وين؟ إنما يتكلم بنفي وإثبات ينفي الدليل لأنه خلاف كذا ثم بعد ذلك يثبت إيه بقى تثبت قدلتك أنت واضح الكلام كده يبقى ذلك الكلام يكون مبني على علم بعد ما تكتهدوا وتبين كل هذه الأمور ممكن ما يقبلش مش داك الصطي أنا كتبت عشان أخد الأجر من الله مش الأجر منه هو دا بقى إيه تستصحب الإخلاص معك إن أنت رديت عشان أخد الأجر من الله ممكن يقبل ممكن يقبلش دي مش بتاعتي أنا دي أنا مش مكلف بيها ولو كان كلف بيها أحد لكل في بها النبي محمد ولو كان يملكها لكان هذا عمه مفهوم فهذه لا يملكها فبعد الرد لا شأن لك يهتدي ما يهتديش يقبل ما يقبلش دي مش بيعمل خالص دي مش بتعبك زي اللي يقولك كده العوام يقولك ايه انا مش بغسل وضا من جنة عارف العوام بيقول كده واضح دي من الامثلة الصحيحة هنا في الباب ده مش بغسل وضا من جنة انت بتطلع على وبتذكر النصوص والادلة واضح ويبتعمل كل حاجة في الخطبة بيتجيب اخرك في الخط خلاص وممكن تسعة وتسعين في المسجد يخرج يقول لك ايه الكلام ده ازاي يقول الكلام ده مش عارف ايه الكلام ده طب وليه الكلام ده ومش عارف خلاص دي مش بتاعدك انت مفهوم هذا الكلام انت مدام اقمت الكلام على مصادر التلقي خلاص المسألة يبقى انت في عبودية قبل الرد في عبودية اثناء الرد في عبودية بعد بعد الرد مش مسألة ان واحد قال حاجة غلط عندي انا يبقى ده أرد عليها افهم لا يستلزم من أنك تنكر الشيء أنه غلط لأنه ممكن هو يكون صح وإنت اللي غلط لأنك أنكرت بناء على إيه؟ أنت رديت بناء على إيه؟ واضح الكلام؟ يعني الكلام ده غير صحيح ما ينفعش طب ما ينفعش ليه؟ لا الكلام ده غير صحيح طب غير صحيح ليه؟ طب ما ينفع ما ينفعش ليه طيب؟ أصل الشيخ قاله والأمير قاله طب هو ده ده ليه؟ طب قبل ما يتقول يتكمني الدليل مفهوم؟ زي ما قلت لك قبل كده في صريح الإمام البخاري عكرمة عبد الله بن عباس راح صلى ورا واحد ورا شيخ ده عشان يعلمنا ان احنا لما نيجي ننكر مفهوم؟ ننكر بعلم مش أنكر عشان مش عاجبني الكلام <تصفيق> مش عاجبك ليه طيب؟ يعني ايه اللي مش عاجبك؟ يعني ايه اللي فيه مش عاجبك؟ مش حلو يعني هو مش دخل لي من زور طب مش دخل لك من زور طب زورك اكيدة اللي مزدود اعمل لك ايه خد لك اي حاجة اروح لمحمد يجيب لك اهو الدكتور قاعده ويقول لك خد لك حاجة للزور عشان يبلع لك الكلام مفهوم الكلام كده فبناء على اي شيء مش عجبني مش دخل لي من زور بناء على اي شيء في ميزان عندك كتاب وسنة فعكرمة راح صلى وراء واحد اول ما جاء راح لابن عباس قال يا ابن عباس حديث صلاح البخاري قال يا ابن عباس اني صليت خلف شيخ احمق بالبطحاء في مكة بيقولوا ان صليت خلف مين شيخ احمق لا طب احمق ليه فابن عباس قال ولما شوفت ابن عباس بيقوله ايه ولما مش عشان صاحبي وعكرمة مفهوم تعلم منه لا لا يستلزم. انه تعلم من ابن عباس انه فهم كل حاجه فيجي مثلا واحد يقول ايه ده تلميذ الشيخ ابن باز الله على الشيخ النباز باز الله خير انه راح يتعلم عنده لكن ده الشيخ النباز نفسه لا يحيط بالسنة كلها فما بالك بالطالب نفسه مفهوم الكلام ده تعلم عند الشيخ ابن عثيمين الله على الشيخ ابن عثيمين الله خير انه راح يتعلم لكن الشيخ شيخ ابن عثيمين نفسه لا يحيط بالسنة فعكرمه عكرمه اللي هو صاحب عبد الله بن عباس بيقول له انا صليت خلف شيخ احمد قال فابن عباس بيقول له لما قال له يجي يركع يكبر يجي يسجد يكبر يجي يرفع يكبر يجي يسجد يكبر يجي يقوم يكبر ابن عباس قال له ويحك تلك سنه أبا القاسم بيقول له دي صلاه النبي عليه الصلاه منتا بتقول ايه بيقول له دي سنه النبي بيقول له ده سنه النبي بيكبر يركع بكبر خلاص جيه يسجد بيكبر جيه يرفع من السجود بيكبر جيه يسجد تاني بيكبر جيه أم تاني بيكبر خلاص كده فقال تلك سنة أبو القاسم مفهوم؟ يبقى هنا أنكر إيه؟ عكرمة أنكر بغير علم مع أن عكرمة صاحب ابن عباس يبقى يدينا دلالة واحد أنه لا ينكر بغير علم اثنين لا يستلزم من إنه صاحب إمام كبير لا يستلزم إنه يكون عالم بكل شيء لا ما يستلزمش أبدا ما يستلزمش خالص ثلاثة إن ابن عباس ما أقر كلامه ان ابن عباس قال له إيه ولم ليه يعني فقال له واحد واثنين وثلاثة وأربعة قال له تلك سنة أبا القاسم يبقى عليه إن اللي عمله ده أصلا سنة سنة النبي عليه والسلام واضح. يبقى احنا كده الرد ده عبودية افهم الرد الردود ده عبودية في عبودية قبل وعبودية أثناء وعبودية بعد بعد الرد نفسه مش أي حاجة غلط انزل اضحن فيه طب وبعدين افهم المسألة كلها هذا جهاد فهل تريد به الأجر والذكر أم أنك تريد به مرضات الله وجل اتغاء مرضات الله هو ده المطلوب فالشيخ الألباني رحمة الله عليه بيحاول يبين المسألة ده فبيقول إيه اللي عايز يرد أو يرد على غيري على حاجة غلطة فيها ولا هاي فبيقول أن يكون رائده رائده من الرد النصح والإرشاد الإخلاص اللي اتكلم عليه والتواصل بالإيه والتوصف بالحق وتوصف بالحق وتوصف بالصبر، وليس البغضاء والحسد اللي اثنين دول في النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: البغضاء والحسد في النار. انه بيرد عشان مش حب اصلا ما حدش هيشوف دي، لكن الله مطلع على الكلو. حدش هيشوف دي. ممكن يكون قدامه بيرد وهو الى آخره لكن. مسألة القلب دي هذه يطلع عليها ربك البغضاء والحسد في جهنم عيازًا بالله والحسد نار لا تأكل إلا صاحبها ينام المحسود ويتكلم عليه ويسب ويأخذ من أجر الحاسد ويدخله الله الجنة ويدخل هذا النار إذا شاء سبحانه وجلّا جلاله يبقى ما عزبك إلا حسدك طب طب ليه؟ مفهوم؟ قال وليس البغضاء والحسد فإنها المصدق للدين أي الحسد الحسد ابن عليه كل شر ابن الحسد كل شر كل شر قال عليه الصلاة والسلام دب إليكم أي دخل في هذه الأمة دب إليكم داء الامم قبلكم يبقى سمى داء يعني مرض يبقى الحسد مرض مرض قلب أشد من مرض القلب العضوي لأن لو واحد عنده مرض القلب يعمل العملية ومات لعل الله يدخله الجنة يكون به شهيدا لكن ده مات بمرض الحسد ده مات من الكبائر أصل فيها وإمام فيها إبليس لأن أول معصية عسية بها رب العالمين الحسد أول معصية حينما حسدها إبليس آدم كان بعد الحسد إيه أسجد لا شوف توصلوا لإيه إلا إبليس آباء واستكبر وكان من الكافرين إيه السبب بقى الإيباء والاستكبر الحسد الحسد قال الله عن اليهود والمنافقين أم تحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضل أم تحسدون الناس ينزل الوحي ويعرف ان ده واحد ويعرف أنه رسول لكن رده الجحود اللي هو أصله الحسد فقال دب إليكم داء الأمم قبلكم إيبا داء الأمم واحد البغضاء الكراهية والحسد والبغضاء هي الحالقة ليس حالقة الشعر ولكن تحلق الدين تستأصل الدين قال الشيخ كما هو شأن ذوي الأهواء والبدع مع أهل الحديث وأنصار السنة أنصار السنة مش جماعة أنصار السنة يعني. لا أنصار السنة أي الذين يقومون بنصرة السنة والقيام بنصرة السنة يعني الرد يبقى القيام بنصرة السنة عبودية إذا محتاجت ثلاث أركان اللي احنا اتكلمنا فيهم قال مع اهل الحديث وانصار السنه في كل زمان إيه؟ في كل زمان ومكان طيب يبقى هذه كانت الايه الفائده الرابعه في مسألة في مسألة الردود الفائده الخامسة قال الشيخ بعد أن ذكر حديثا الحديث هذا ضعيف جدا لكن احتج به بعض اهل البدع طيب ايه حجه اهل البدع في الاحتجاج دي مع ان الحديث ضعيف جدا فقالوا ان الامام الفلاني ساق اسناد الحديث والحديث ومعلقش عليه ومعلقش عليه فظنوا انه معلقش عليه يعني هو ايه يعني هو صحيح عنده ومقر عنده وطبعا الكلام ده غلط مش شرط ان العالم يسوق الاسناد والحديث يبقى صحيح عنده الا إلا إذا اشترط على نفسه ذلك زي أبي داود السجستاني اللي احنا متكلم عليه شهرين إشارة صورة أبي داود ابي داود قال كده قال أو كل حديث لم أعلق عليه فهو صالح لاحتجاج عند صالح لاحتجاج ايه عند يبقى ده شرط أبي داود غير أبي داود بقى مش شرط ان يسوق إسناد وما يعلقش عليه يبقى على صحيح لا مش شرط أبدا طب إيه معنى يسوق اسنده ما يعلقش عليه لان العالم مثلا وليكن مثلا ايه الامام احمد مثلا في المسند خلاص او الطبراني مثلا خلاص ممكن مثلا يسوق الاسانيد مع سياق من الاسانيد ما يعلقوش عليها وانما تسقط عهدته ببيان الاسناد اليك وانت تتحرى انا مش شرطي في كتابي ده أن أنا أتحرى الإسناد أنا نقلت لك الخبر خلاص كده كلام؟ أنا نقلت لك الإيه؟ الإسناد، الخبر وإنت بقى حقك الإيه؟ حقك الخبر دي شروط ممكن شروط بعض أهل العلم في, في, في الاسانيد نفسها إنه هو ينقل لك الإسناد وليس من شرطي في الكتاب تحقيق الإسناد زي الـ الـ الإشكالات إيه؟ خذ بالك دي مفاتيح كتب تلاقي مثلا يجيبوا من كتب التاريخ من كتب التاريخ مثلا زي مثلا تاريخ الأمم الملوك للطبر مثلا خلاص أو ابن الجوزي مثلا أو تاريخ الإسلام للإمام الزهبي أو البداية والنهاية وإن كان البداية والنهاية ابن كثير. بيبين اسانيد كتير يقول لك ده موضوع ده مكذوب ده ضعيف جدا ده اسنده حسن الموضوع ده بيعمله كتير لكن مش في اصل الكتاب فكتب التاريخ مثلا دي نقل اخبار ليس تحقيق خبر فيجي واحد قلب مريض مثلا فيجي يقول لك بص كان في ايه بين الصحابه فده كان بيشتم ده وده بيشتم ده وده بيقول لي ده وده مش عارف ايه بده كذا مفهوم فيقول لك وهذا رواه الطب... الطبري الطبري في تاريخ القومة الملوك ده جاهل ما يفهمش أصل مفتاح الكتاب لأن الطبري ناقل خبر وليس من شرط الكتاب تحقيق الخبر فهم الكلام؟ هو إيه؟ الخبر ده مثلا انت سمعت ايه أو شفت ايه فيقول انا سمعت واحد بيقول لي رواه حدثني فلان طب مين فلان ده؟ مش شرط الطبري في الكتاب ان يحطك من فلان وإنما ساق الاسناد انت بقى راجل محقق عايز تحقق في الكتاب تحقق الايه تحقق الاسناد عشان كده الطبري نفسه في المقدمه يجي يقول لك ايه يجي يقول لك ومن سمع منا من سمع منا ما بعدت عنه الاذان ونفرت منه القلوب فليس منا وانما هو من المخبر وليس من شرطنا تحقيق الاسناد وانما نقل الاسناد فين فيجي في يقول لك ايه بقى ده يشوف الصحابة بيشتموا بعض ده مش عارف مين بيشتم ده وكل الروايات دي متاخدة مثلا من ايه من واحد من راوي شيعي اسمه مخنف ابن لوت لوت ابن مخنف او لوت ابن مخنف ده شيعي كذاب طب الشيعي ده عايز ايه يعني هو عايز يوقع ينقلك حاجاتنا بين الصحابة لكن انت افهم شرط الكتاب نفسه لذلك الكتب دي عاملة زي واحد بيمسك عصيان عبي يدور على أي خشب يتدفى بالليل الساعة بتنبيل عمالي دور على خشب ورح مسيكله أفعى راحت تلدعمات الكتب كده لازم تفهم أصول الكتب أي واحد بيجيب كتاب لازم يعرف الكتاب ده الكاتب ده مين الكاتب ده مين واعتقاده ايه واصله ايه في الكتاب وعمله ايه في الكتاب مش أي حاجة تجيبه وخلاص ما مش مقارونة هي أروح أجيبها أسباكتتي ولا ريشه ولا بتاع ونعمل تحطت شوية تسالسة وكل لا ده علم ليه أصول واضح الكلام كده يبقى تفهم المسألة دي مش شرط انه يذكر الاسناد يبقى ايه وسكت عنه يبقى كده أقر ده مش معروف عند علماء الحديث لأنه ممكن ينقل الاسناد نقل ايه نقل خبر نقل خبر لكن مين بقى اللي بينقل ده ده محتاج بقى ايه العلم الجرح والتعديل خلاص؟ ده مين؟ يعني حقيقته إن العدالة؟ طب ده مجهول؟ ولا مش مجهول؟ طب مين زكاة؟ مين وثقه؟ إلى آخرة بعد كده التحقيق تقول إيه؟ حديث ده ضعيف حديث ده موضوع؟ حديث ده كذا كذا كذا؟ تمسك الاسناد تقول ده في لطب المغنف خلاص عرفتنا المسألة الراجل ده شيعي كذاب رافضه يبقى الحديث إيه؟ موضوع يبقى بتكتب كده حديث موضوع أي كذاب مفهوم؟ ده عند التحقيق كل واحد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى ذاك قاله النبي عليه السلام لا لأن النبي عليه الصلاه بين أن في ناس هتكذب عليه من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكذبين من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار يبقى في ناس هتكذبه هتكذب عليه خلاص يبقى مش شرط أبدا ان أي حاجة تلاقيها مثلا كده قال رسول الله يبقى خلاص انتهت هذا المسأل يجي لك على الواتس حديث يقول لك أنشر الحديث مكذوب على النبي عليه السلام طب أنت كده بتساعد على نشر الكذب على النبي عليه السلام قبل ما تنشره لازم تعرف تحقيقه إيه خلاص يعني حتى وليكن يا أخي مش فاهم أنت حاجة في علم الحديث وليكن اكتب مثلا على المكتبة الشاملة حتى سطر من الكلام خلاص في كتب مثلا الجرح والتعديل أو كتب التحقيق شوف هيطلع لك مثلا إيه وليكن انت ملكش حاجة في التحقيق شوف هيطلع لك إيه من الإمام العالم مثلا المعروف بعلمه حكم عليه خلاص لكن مش أي حاجة تجي لك تنشرها تنشرها وخلاص وقال النبي عليه السلام وعليه الصلاة والسلام انشر تؤجر مفهوم يبقى مش شرط أن كل حاجة فيها قال الرسول اللي بقين يبقى صحيح ما تعملش زي يا جماعة كنت قاعد بنرد على جماعة من من بتوع حزب الحزب النور اللي هو ما حزب الزور دول فبرد عليه فبيقول لي بس النبي عليه السلام قال قلت له الحديث ده مكذوب حديث ضعيف جدا بيقول لي يا اخي اتق الله النبي يقول حاجة ضعيفة لا ده انت مش من هنا أصلا يعني انت مش من هنا النبي يقول لي اتق الله هو النبي يقول حاجة ضعيفة لا هو أنا قلت لك أصلا النبي قاله مفهوم زي جماعة التبليغ تقول لهم الحديث ضعيف يقول لك ادي له فيتامين سي انت بتستهزئ كمان يعني شوف ال... شوف المنظومه عامله ازاي شوف المنظومه عامله كده. تقول له الحديث ضعيف يقول لك ادي له مالتي فاين عشان يقوى كده وايه ونجم. اه يا جماعه التبليغ دي م... م... ما يعني مستنقع الاحاديث الضعيف مستنقع كتاب حياه الصحابه اللي مالهمش غيره ده ده مستنقع الموضوعات لحديث الموضوع والمكذوبة واللي ملهاش أصل مستنقع الموضوعات يقول لك قال عمر كذا وكذا وكذا وقال أبو بكر كذا وكذا ومكذوب لا قال عمر ولا قال أبو بكر بتكذب عليه حياة الصحابة للكندهول ده أولكندهول ما هو جاهل ما يفهمش حاجة في علم الحديث لكن راح منقه هنا ومنقه هنا وجاب من هنا وخلاص خلصت المسألة مفهوم؟ وأي حاجة والنبي عليه الصلاة قال كمستنقعات، لذلك النبي صلى الله عليه الصلاة بيقول ما إنكَذَبَ عليا متعمداً فليتبَوَى مقعده من النار، لذلك المسألة دي أقل ما قيل فيها أنها كبيرة من الكبائر إنك تقول على النبي عليه الصلاة وأنت عارف إن الحديث ده ما يصحي النبي عليه الصلاة وأنت عارف إنه ليس كل ما يقال قال النبي عليه الصلاة إنه إن أنا أقوله ما ينفعش دي كبيرة من الكبائر واضح الكلام كده يبقى نرجع بالأسفل بقى المسألة. إنه لا يستلزم إنك تلاقي إسناد وقال رسول الله في أي كتاب خلاص كده؟ يبقى الحديث ده يبقى الحديث صحيح؟ لا ما هو في كتب في الموضوعات إن الحديث ده الموضوعات لابن الجوزي زي الفوائد المجموعه للشوكاني سلسلة ضعيفة للألباني بينقوا فيها ما لم يقوله النبي عليه الصلاة صيان الكلام النبي محمد كما قال النبي عليه الصلاة في صحيح من مسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد أما تكذب على النمش زي ما تكذب أحد لأن كلام النبي عليه وسلم بيبنى عليه أحكام هتبنى عليها أحكام كلام غيره لا يبنى عليه شيء وضع كلام يبقى دي كان أصل الفائدة الخامسة نقف عند مسألة في علم المصطلح خاصة في الجرح والتعديل دي في الفائدة السادسه جزاكم الله خير غدا إن شاء الله في ال الأوسيم لحده الاثنين ويقوم الأربعين إن شاء الله في المنيب الجمعة القادمة في مسجد أهل السنة صحيح غيني مسجد أهل السنة إن شاء الله وبعدها شرح منظومة أصول الفكر للشيخ المعسيم هاش مهم فضل